حزب الاستغراق ويقال حزب البقاء لسيدي علي وفاقت صلى سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استغرق أنفسنا وأقولنا وقلوبنا وأرواحنا وأسرارنا في أنبار جمالك وجلالك وألبسنا خلاع الكمال. وأفننا في نور التوحيد وايبقائنا وابقنا بك وابقنا بك واسمينا منك وفهمنا عنك وبصمنا في آلاك واحينا بروح القرب ونفخنا بروح الشوق وحجب صارنا بنور جمالك عن مشاهدة الاغيار الغيق علينا بقربك حتى نشهدك أقرب إلينا من كل شيء وتجلى علينا بعظمتك حتى لا نخاف أحدا غيرك وأشهدنا عظيم رحمتك حتى لا نرجو أحدا سواك